المَلَائِكَةُ تَسْمِيَةُ الأُنْثَى وَمَا لهم بِهِ مِنْ عِلْمٍ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا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 وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَغْلَمَ وَأَطْرَا وَالْمُكْتَفِي كَتَأَهْوَى فَعَصَاهَا مَا غَشَّى